إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفر الله تبارك وتعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اعزائي المشاهدين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمه وبركاته نلتقي معكم ومع خلاقه التربيه الربانيه التي اامل بالرب العالمين ان تكون تعديلا للفكر تحديثا للاسلوب توضيحه للامور وتعديلا للسلوك عاده اما بنحاول او بحاول اطرح فكره بعينها او اسلوب من الاساليب او توجيه من التوجيهات لازم يتمرر الأول على ذهني وعقلي ودي أبنى صعب جدا إن أنا بيبقى عندي طريقة معينة بتعامل بيها ويتمرر على ذهني شيء أفضل مما أتعامل به وما أخدش به أنا ممكن أكون عايش في دنيتي بطريقة أو بتعامل مع الناس بطريقة واكتشف طريقه افضل او حياه احسن دائما النفس عاوز الافضل فبستخدم الطريقه الاحسن والطريقه الافضل ليه عشان اعيش احسن واتعامل مع الناس احسن وقال الحكمه ضاله المؤمن ان وجدها فهو حقه بها يعني الحكمه هي المعرفه هي التوضيح هي التعديل هي المعلومه الحكمه هي المعلومه او المعرفه او التوضيح او التعديل اللي الفرض وفرض على كل مسلم انه اول ما يشوفها ويعرفها ويلتمسها ينفذها بس بتبقى في بعض اوقات في حكم ومعارف بتتطلب مني انا كبني ادم كفرد انا انا كياسر اهو ان انا اغير من سلوكي مش بس انفذها لمجرد التنفيذ عاوز مني قوه نفسيه لمحاوله التعديل مش هقدر اعملها الا ان اغير في نفسي وهو ده الهدف الهدف من الدين ومن الانبياء ومن الرسل ومن دعوات المصلحين ان كل بني ادم يغير في نفسه عشان اللي حواليه يتغير لانه اما اغير نفسي سلوكي واسلوبي وطريقتي ستتغير اقرب لكم المعنى اللي عاوز اوصله لكم طيب الفروض اللي ربنا فرضها علينا هدفها ايه هدفها انك تاديها وبس ولا هدفها انك تعلمك دروس معينه وتنتهي عن نواهي معينه عشان تبقى الفرائض دي اديت وظيفتها بمعنى اخر ان دايما اما ربنا بيفرض فرضيه معينه على العباد هدفها حاجه معينه هي اصلاح العبد فلو ما اتصلحش العبد هتبقى مشكله كبيره ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر طب لو انا بصلي بس للاسف لا انتهي عن الفحشاء والمنكر الصلاه دي حط عليها علامات استفهام وابحث عن حركات بدنيه من سجود وركوع ممكن ما تكونش صلاه انما اتقبل الصلاه ممن تواضع بها لعظمه يعني في شروط لقبول الصلاه مش الركوع والسجود بس لا لان الصلاه دي لها معاني بتحط في بني ادم سلوكيات بينفذها البني ادم يبقى ده مصلي من لم يدع قوله زور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه يعني الصيام المفترض عليه انه بيهذب النفوس وبالتالي ببقى, ببقى بقول قول الذور والعمل بيه خالص ولا بتكلم بطريقه مش كويسه واسلوكي بيبقى جاير عشان كده اللي هيبقى سلوكه سلبي واسلوبه مش طريقته مش كويسه ده مش هدف الصيام ان احنا نجوع ونعطش الهدف من الصيام ان انا اهذب سلوكي قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى يبقى الاصل في الصدقه ان انا لا اؤذي الناس لا بلساني ويستخدم تقول كلمه طيبه بدل ما تتصدق على الناس وتديهم على دماغهم اللي عاوز اوصله للناس واوصله لكم حاجه اساسيه واحده ان دايما اللي مطلوب منا او الدين بيطلبوا منا او الدعوات بتطلب منا او الاصلاح اللي بيطلب منا تعديل العقول والفكره افكر بطريقه مختلفه باسلوب مختلف بطريقه مغايره للطريقه اللي كنت بغير بيها ويتبع ان انا اغير تفكيري اغير سلوكي اللي انا بنتهجه في حياتي ساعتها اكون مسلم ساعتها بجد اكون مؤمن ساعتها بجد هكون بني ادم له مكانه ثم مكانه عشان كده في القران الكريم ما فيش ايمان من غير عمل دور على ايه من الايات في القران الكريم باجزاء ال30 ذكر الايمان من غير العمل دايما الا الذين امنوا وعملوا ليه لان لا فائده من ايمان ما بيغيرش السلوك عشان كده دعوات الرسل جت عشان اغير تفكيري فيغير اللي في قلبي عدل سلوكي واسلوبي وطريقتي الله انت خدتنا انت رايح فين انت بتتكلم في التربيه الربانيه انت بتتكلم في تربيه الاطفال اصل تربيه الاطفال الكلام اللي انا بقوله ده اصل تربيه الاطفال او البرامج اللي احنا بنقدمها او الساعات اللي احنا بنقضيها معاكم ان احنا نغير ده نغير التفكير بتاع الناس بشكل يختلف عن الاسلوب اللي كنا بنتبعه في وقت من الاوقات عشان كده كتير من الناس بييجوا يقولوا احنا عاوزين نعلم اولادنا قيمه الوقت وقيمه الالتزام بالوقت واهميه الوقت ويبقى لهم اهداف الناس فاكره ان احنا اما ندي محاضره عن اهميه الوقت الناس هتفهم اهميه الوقت الناس فاكره اما نتكلم على الصبر هيتعلموا صبر الناس فاكره اما نتكلم على التقوى هنتعلم تقوى ده لازم اداء عملي عشان ابقى صبور اداء عملي عشان ابقى تقي اداء عملي عشان اعرف قيمه الوقت عشان كده اما افرضنا حلقه 2 ودي الحلقه الثالثه بالاجازه الصيفيه كان الهدف الاساسي اللي انا بسعى اليه للمشاهدين اللي بيسمعوا لي وممكن يكونوا زهقوا من تكراري اللي بقوله في ثلاث حلقات لكن فذكر فان الذكر تنفع المؤمنين كان قصدي بيه ان انت لو نظمت الاجازه الصيفيه بتاعه ابنك اللي هي اربع سنوات من عمر ابنك هيتعلم على الاقل قيمه الوقت ويعرف ان كل وقت سواء بيذاكر او بيلعب ليه اهميه عشان كده قلت ان احنا محتاجين نحط اهداف ابن هيستلم الاجازه الصيفيه النهارده عاوز قبل ما يروح المدرسه بيوم اكون نراجع نفسي ابن استفاد من الاجازه قد ايه وايه المعاني اللي وصلت له وايه الاجراءات اللي وصلت له وايه السلوكيات اللي اكتسبها وايه المهارات اللي اصبحت تنمو في ابني وايه الجديد اللي اضفته لابني في خلال الشهور اللي انا بتعامل بيها مع ابني في الاجازه الصيفيه وده كان اول هدف من الاهداف كنت عاوزه عشان تتغير عقولنا كتير من الاباء والحمد لله الاجازه جايه هتفي من المدارس ومن الصحيان من المدارس ونكد المذاكره ونكد ان انا اذاكر للعيال ونكد النتائج ونكد المدرسين والمدارس ومشاكل المدرسه وده اللي كان بيتقال خلاص بقت اجازه الاولاد يعملوا فيها اللي هم عاوزينه هنلعب عشان كده ارتجت ان عقول اولادنا اجازه لعب فقلت لكم انه لازم نحط اهداف في الاجازه عشان دي مسؤوليه قدام ربنا ان عمر اولادنا الاربع سنوات دول ما ينفعش نعيش تبهلله ما ينفعش نعيش يعني دايما ساعه وساعه ساعه جد وساعه له عمر ما كانت الحياه لهو وعمر ما كانت اهداف اولادنا ودي نقطه ثانيه يعني نمره 1 اما اتكلمنا قلنا ان احنا جايين نغير فكر عشان سلوكنا يختلف ودللت وانا بتكلم على الفروض اللي ربنا فرضها لها اهداف ان تفكيرنا يتغير عشان سلوكنا يتغير وان مش الاصل ان انا ادي الفريضه بقدر ما الاصل ان الفريضه اتغيرت وبالتالي قلت لكم ان نمره 1 جاي عشان اقول لكم ان الاجازه مهمه خدوا بالكم من اولادكم في الاجازه لان الاعمار السنيه بتاعه اولادنا بتزيد وبيكبر معاهم عدم اهميه الوقت جت في ذهني نقطه ثانيه نقطه مختلفه بقى نقطه بجد انا يعني جت في ذهني دلوقتي وما كنتش محضرها ايه النقطه دي دايما الناس بتقول ان اولادنا ما عندهمش اهداف واولادنا ما عندهمش لا اهداف مرحليه ولا نهائيه عاوز تطلع ايه اطلع اي حاجه هو المفروض ان انا اذاكر ليه ما اللي بيذاكر زي ما اللي ما بيذاكرش ودايما بنقول الكلام ده وبنقول ان اولادنا بيطلعوا من غير اهداف حاطينها في دماغهم ويوم ما تسالهم هدفك في الحياه ايه يقول لك هدفي اي حاجه عارفين احد اكبر الاسباب اللي بتخلي اولادنا يبقوا بالمنظر ده وبالمفهوم ده ان احنا دايما بندي محاضرات طول الوقت وما بنعملش اداء عمل لاولادنا بمعنى الاجازه اهي اكتر حاجه تقدر بيها تبني اهداف مرحليه عند ابنك ويفهم ان في اهداف في الحياه وان كل مره بزود هدف معين في الاجازه بنمي عنده الاحساس انه ممكن يكون في هدف وننفذه النهارده والاسبوع ده يا حسين انا مطلوب منك او في الاجازه دي انك تنمي نفسك تنزل وزنك تقوي عضلاتك توصل لمستوى معين رياضي في سبيل ده هنرتب التدريبات بتاعتنا والتمرينات بتاعتنا وهنتدرب بعدد ساعات معين والمدرب هيبقى مين وهنوديك فين وهنعمل ايه وهننظم الاكل بتاعك والشرب بتاعك ونومك لازم يبقى بدري عشان تقدر تعمل كذا كده يفهم الولد ان في هدف محدد على اخر ال 3 اشهر هيتحاسب عليه وبالتالي مطلوب اي ان انا استفيد من الوقت عشان ابني يبقى عارف ان في هدف من الاهداف بنقوم بيه او نقطه من النقاط بنوصلها يبقى الاجازه ممكن نستفيد بان احنا نحسس ابننا اهميه الوقت النقطه الثانيه تحديد الاهداف لمرحله صغيره ويعرف ابني ازاي يبقى عنده هدف ويحققه النقطه الثالثه من الاجازه ان انا اعمل اللي ما بقدرش اعمله اثناء فتره الدراسه كتير من الامهات والاباء بيتحججوا بالدراسه وان الدراسه عقد كعود ان الاولاد يعملوا نشاطات او تنمي مهارات او الاولاد يلعبوا لعبه من الالعاب او انهم يعملوا نشاط من الانشطه الدراسه الدراسه يعني ايه بني يسيب كل ده ويلعب نشاط طيب جات الاجازة نستفيد من النشاطات المختلفة اللي موجودة عشان كده عرضنا لكم في الحلقتين اللي فاتوا مجموعة نقط مهمة حنستكملها النهاردة معاكم عشان نقدر نتعامل مع الموقف بشكل ايجابي واتفقنا مع بعض ان التلفزيون يحدد عدد ساعات التلفزيون ليه؟ عشان نقلل عدد ساعات انشغال اولادنا فيبقوا فضيين فنستلم الاولاد الفاضيين ونستفيد من طاقتهم مثلا في ترتيب البيت وتنظيمه واشهد ان كتير من الاسر اما كلموني واعرف اسر بدات تعمل النظام ده في البيت وبدات ترتب وتنظم البيت ككل وكاسره واحده النقطه الثالثه قلنا يا اخواننا المصروف ما يبقاش عماله على بطال مش من حق مكتسب عند الولد ان هو ياخد مصروفه عارفين في اولاد بيتكلموا مع باباهم بالطريقه اللي هكلمكم بيها دي الطبيعي انك تصرف عليا وتديني مصروف والطبيعي جدا انك تشتري لي النفس اللي انا عاوزه وتوفر لي اللي انا عاوزه طبيعي جدا زيك زي بقيه الابناء يا ابني المفروض الظروف اللي معرفش ايه يا بابا لو سمحت ده الطبيعي انا مش طالبة اكتر من الطبيعي من غير ما يقدر بابا تعبان في الفلوس مجهد عنده ازمه ظروفه مش سامحه ظروف زمايله ممكن تكون احسن من ظروفه هو بس هو مش عاوز ده عارفين ليه لان احنا خلينا كل حاجه في حياه اولادنا سهله انا مش عاوزكم تنغوصوا على اولادكم حياتهم بس يحسوا بقيمه الوقت وقيمه المال وقيمه الجهد وقد ايه انت بتتعب في القرش اللي بتوصله لابنك في اباء بيفتكروا ان من الطبيعي والوظيفه الاساسيه ان ابني ما يتعاشش ده انا شقيان وتعبان طب تعالى يا رب انت مش عارف ان المجتمع بتاعنا صعب وان محتاج بني ادم يعافر ويبقى ناشف ويبقى يعني حرك ويبقى عارف كويس قوي انه لازم يتعب عشان يلاقي المفهوم ده هيوصل للابن ازاي طالما انا ما نمتش في نفسيه الابن حاجه طالما فضل يكبر يكبر يكبر كل حاجه مباحه ومتاحه يجي يتخرج من الجامعه يشتغل مش عارف يشتغل مش عارف يضغط على نفسه عشان يكسب مش عارف يوظف فلوسه صح مسرف مش مقدر اهميه الفلوس اللي هي عنده انا مش باخدكم منين وشمال بس بقول لكم ان مجرد ان المصروف مقابل لجهد ابني بيقوم بيه ده معناه ان المصروف ده جاي من تعب ومن جهد وقلت لكم اربطوا المصروف بادائهم في المنزل او بشيء طيب بيقوم بيه ابني او بمساعدة من المساعدات وساعتها ابن القرش او الجنيه او العشرة اللي بديها له هيحافظ عليها اوي في يوم اب حد يعلم ابنه قيمة المال والاب ام كبر كان خايف على ولاده اوي وخايف على ابنه ده بالذات وعارف ان ابنه ده المفروض هيتولى المسؤوليات الولد كان صغير فبابا قال له هوديك عند النجار الفلاني والمفروض انك اخر كل يوم هتديني المصروف بتاعك او الاجر بتاعك عشان انا محتاج له مامته كانت من نوع الامهات اللي بتناقر مع الزوج مش عاجبها الوضع ابني ما يتعبش مش ابني انا اللي يتعب بالطريقه دي فكان الولد ينزل كل يوم الصبح على انه رايح للنجار ومامته كانت بتقول له روح العب مع اصحابك وانا هدي لك الاجر ولما ترجع بالليل تديه لباباك كل يوم الاب اما كان بالليل بيسال الولد فين الاجر اللي حصلت عليه يقول له خد الاب ببساطه يرميه يرمي الفلوس من الشباك والولد يمشي مستغرب رد فعل بابا مستغرب من طريقه بابا لكن في الاخر عادي هو متعبان في حاجه لحد ما الفلوس اللي مع ماما خلصت فقالت له بص بقى بص يا حمادة لازم تروح للنجار وتتعب شوي الولد اليوم ده فعلا تاب وارق واكتهد وفي الاخر ادى له الاجر ادر عن جنيه ودخل زي كل يوم على بابا وهو قاعد جنب الشباك المفتوح ودى البابا الجنيه الاب راح مسك الجنيه وعاوز يرميه من الشباك الولد مسك ايد باباه وقال له الجليده لا التانيين اه لكن الجليده انا تعبت فيها ساعتها الاب قال له شفت قد ايه ان البني ادم لما بيتعب في حاجه بتبقى غاليه عليه وبيبقى صعب التفريط فيها قال له انا فهمت يا بابا عايزين عند اولادنا المفاهيم الصغيره دي بالاساليب دي عشان كده بيبقى ممتع جدا ان الولد يستلم مرتبه او مصروفه عبر مجهود كبير ام بي وبشكل كبير وقلت لكم خلاص يا ستي خلاص يا سيدي ما دام في الدراسه سهلها له المصروف اديه له من غير مقابل مصروف مفروض علينا عشان يشتري الشيبسي ولا البسكوت ولا الشوكولاته ولا المياه الغازيه عاوز يشربها في المدرسه زي ما يشربها مش مهم لكن في, في ايام الاجازه لا ابتدي اعمل فرديه جديده وشكل جديد ومنظومه جديده للامور افضل من دي قبل بعد كده انتقلنا لنقطه الشغل والعمل وقلت لكم مش حرام ومش عيب اللي عنده فرصه لابنه انه يشتغل او يساعده واصحاب الشركات او اصحاب الحرف او اصحاب الورش او اصحاب المحلات اي مكان ابنك ممكن ينزل يتعلم قدره على التعامل مع البشر معرفه المختلف في الحياه يعرف الوحش عشان يميز ما بينه وما بين الحلو يتعب في المجهود يعرف قيمة الجهد اللي بابا بيقدمه بشكل او باخر وده مش عيب ومش غلط والطبيعي ان ابني لازم يتعب والطبيعي ان ابني لازم يحس بقيمة الاشياء عشان انا بربي راجل فيه واتنقلنا بعد كده لفكرة المشاريع العامة فكرة التشجير فكرة محو الامية فكرة تجميل المكان بتلوينه وتبييضه وفكره نظافه المكان بان كل واحد ينظف المكان اللي موجود فيه بالعماره بالشارع اللي موجود واملت من رب العالمين ان انا اجد صدى عند ناس وادعىكلي من شويه ومن فتره ان في ناس بدات تعمل ده في منطقه من المناطق وان شاء الله على اخر الصيف نشوف النتائج ونروح نصور ونشوف الاولاد وهم تعبانين في تشجير المكان ومشروع محو الاميه كمان وعد بعض الشباب قالوا احنا هنعمله بمفهوم معين في الاجازه دي في منطقه من في محافظه من المحافظات محافظه المنصوره في مصر هيبتدي يعملوا المشروع ده في منطقتهم والحي بتاعهم ووعدتهم ان انا في اخر الاجازه لو وفقنا ربنا سبحانه وتعالى الموضوع ان نعرض التجربه ونشوف قد ايه ان احنا ممكن يبقى وقت اولادنا مستثمر بشكل كبير وبعد كده اتكلمنا حفظ القرآن وأهمية حفظ القرآن وقلنا لو سمحتم حفظوا أولادكم القرآن وحددوا هدف المسألة مش إن إحنا نحفظ القرآن المسألة حنحفظ إيه في الصيف حنحفظ إيه كل أسبوع كل قاعدة عند عم الشيخ وقلت لكم إن دا حيربط الأولاد بالقرآن الكريم طالما إحنا مجغورين طول السنة بالعلوم العادية الأساسية وقلت لنا بعد كده نقطة الصلاة وقلنا يا أخوان ما صلوا وربطوا اولادكم بالصلاه والصلاه على وقتها وبعد كده اربطوهم بالمسجد واربطوهم جامد بالمسجد عشان يبقى فيه ارتباط في فتره الاجازه ما يبقاش الاولاد بيلعبوا في الشارع والادام بيقدم واحنا مش عارفين ابننا بيصلي ولا ما بيصليش موجود ولا مش موجود النقطه عاوزه تتظبط اه النقطه عاوزه تتظبط وتترتب اتكلمنا بعد كده على نقطه الكرتون ومشاكل الكرتون وحددنا وقت الكرتون بعدد ساعات معين وقلنا الكرتون ما يزيدش عن ساعتين في الاسبوع يا سيدي دي اجازه يا سيدي يبقى ساعه في اليوم مش 3 4 15 ساعه في في اليوم الاولاد قاعدين قدام التلفزيون طول الوقت بيتفرجوا او انهم مش عارفين هم بيتفرجوا على ايه وبيتاثروا بايه جالي قريبا حاله من الحالات في منتهى العجب طفل عنده اربع سنوات لا يستطيع ان يتحدث وحركته زائده عن المعدل الطبيعي من الحركه وكل حركاته مشابهه لتوم وجيري مع الاولاد اللي موجودين في الكرتون مع القصص مع الكلام ده وواحد ذوي لا يريد ان يتداخل ويتفاعل مع المجتمع ليه لان الام من سن 9 اشهر حاطه ابنها قدام التلفزيون بتاكله بتشربه بتنيمه حتى بتخنيه وبيعمل البيبي كمان قدام التلفزيون عملنا الاختبارات قدرات الولد الاساسيه سليمه قدرات الذهنيه عاليه امال ايه الحاق البينه وبين ان هو يوصل للمستوى المطلوب الكرتون وقصص الكرتون وحكاوي الكرتون وطبيعه الكرتون وحدس ولا حرج وانا بقول لكم الكلام ده متاكد ان امهات في نفسهم وفي عقلهم بيقولوا ده احنا بنعمل كده وبنعمل كتير قوي كده عشان اولادنا يبقوا ملهيين متغلطوا مش صح ده مش سليم عشان كده الدعوه ان احنا ننظم الدنيا مش دعوه ان احنا نخلق اولادنا الدعوه ان احنا ننظم الدنيا وقلت لكم هيصلوا اه هيحفظوا قران اه هينظفوا في البيت اه هنحد التلفزيون هنحد الكرتون هنوظف طاقتهم في عمل وعمل عام لكن بالرغم من كده قلت لكم لازم يكون في وقت للعب مخصص بس ما يبقاش كل اليوم ما تبقاش كل الاجازه ما يبقاش فرض عين على الاسره ككل الاولاد وخصوصا لما بيكبروا 12 13 سنه سهرانين طول الليل ونايمين طول النهار ما ينفعش عشان كده قلنا لكم لو سمحتم يعني عذرا الى رب العالمين لازم تتنظم المساله بشكل جيد وبمفهوم جيد عشان الدنيا تتنظم وتبقى جيده مفهوم اللعب مطلوب مطلوب اولادنا يلعبوا يلعبوا 3 4 ساعات في اليوم 3 4 ساعات في اليوم حقهم ويختاروا الطريقه اللي يلعبوا بيها والوقت اللي يستهلكوه بالطريقه اللي هم عاوزينها عاوزين يلعبوا مع اولادهم ومع اصحابهم موجودين في نادي ولا في ساحه شباب ولا في الشارع ولا في الجنينه اللي جنبهم ولا في الطرقه ولا في كذا يلعبوا يعني يلعبوا طبيعي ان احنا نلعب في الاجازه لكن ما يبقاش كل الاجازه لعب ما يبقاش طول النهار لعب عشان ابني يحس ان فيه تنظيم مش بهرجه مش مهرجان مش مولد هو المسألة محتاجة تنظيم بس تأكدوا ان كل الكلام اللي انا بقوله ده مش هيتنفذ إلا ما يتغير تفكيرنا ونظرتنا لأولادنا عاوز افهمكم حاجة في الغالب دي وصلة لكتير من الناس ان عادة اما بتحط بذلة التربية ما بتحصدهاش بسرعه بتاخد وقت محتاجه مجهود عشان تنمو عشان كده ان نبتدي من اول كي جي اربع سنوات وشويه في الاجازه بننظم الدنيا يبتدي الطفل يتعود على ان مشاهده التلفزيون محدوده والكرتون محدود واللعب له وقته وتنظيم البيت اساسي حفظ القران ده شيء مهم اما الصلاه فلازم اعملها عشان انزل حتى لو هنزل الجامع عشان اتفسح عمري ما كانت بذره التربيه بتدان على طول الكلام اللي انا بقوله ده مش قصدي بيه ان انا اضيق على الاولاد او ازود حمل الاداء والامهات لكن اللي قصدي بيه ان احنا دايما بنقول ان اولادنا مش منظمين مش مرتبين مش مندمجين اولادنا ما عندهمش مهارات ما بيكتسبوش جديد عشان كده بقول لكم عاوزين تفريزو اولادكم صح وتطلعوا منهم الاصح وتوصلوا بيهم للاعلى يبقى لازم تكونوا مخططين تخطيط جيد عشان نقدر نوصل لللي احنا عاوزينه ونتنقل لنقطه مهمه ما اثرتهاش على قناه الحافظ قبل كده نقطه الكمبيوتر نقطة الحاسب الالي النقطة دي مهمة ليه نقطة الكمبيوتر بالذات بدأت تاخد انتشار وبدأ البيوت كتير جدا يكون فيها الكمبيوتر ودخل حاجة اسمها الانترنت الشبكة العن كابوتية فيها كم معلومات ومعارف زي ما فيها العاب زي ما فيها ايجابيات فيها مضار القعده قدام الكمبيوتر زي ما ينطبق على التلفزيون والكرتون ينطبق على الكمبيوتر ما ينفعش اقعد قدام الكمبيوتر عمال على بطال ما ينفعش اقضي وقتي قدام الكمبيوتر والسلام بتعمل ايه قدامك بلعب جيمز بتعمل ايه قدام الكمبيوتر او اقعد العب فيه ما ينفعش لكن لو حطيت برامج جديده اه ممكن اتعلم برنامج جديد ممكن اعمل محادثه عن موضوع مفيد ممكن اتواصل مع غيري اتكلم في قضيه ممكن من اجمل ما يمكن اتكلمت على كده في قناه الصحه والجمال يوم الجمعه وده مهم جدا يعني في مجموعه من الشباب دخلت على حاجه اسمها الفيسبوك ودي ابتدت مشهوره جدا وفينيو دينكم بس عشان ابقى واضح معاكم كان فكري دايما ان الفيسبوك ده تضييه وقت وان التجمعات بتاعت الشاب كل واحد ايه الفيسبوك ده عبارة عن ايه كانت الفكرة اللي موجودة ده يصار فيها قضايا اه باكس هي مجموعة من التجمعات الاصدقاء يحطوا صور بعض الناس يحطوا صور العائلية بتاعتها ده صديق ده وده صاحب ده لكن لقيت منتديات وتجمعات في منتهى الروعه زي منتدى العف منتدى يدعو الى العفه يدعو الى اثاره الحياء من جديد يدعو ان الناس يبقى عندها حياء وغض بصر يدعو ان احنا ننمي الاخلاق يدعو الى مشاريع لتنميه الاخلاق في المجتمع يدعو الى محاربه الفساد يدعو الى ان احنا نقول للحاجات اللي هي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لازم لا تمنع لا منع تماما اشاعه الفاحشه حاجه زي كده اولادنا لو اشتركوا فيها هيندموا مع شباب واولاد عندهم فكر عالي وطريقه عاليه في منتدى الصحبه الصالحه منتدى من المنتديات ما بيخشوش غير الناس اللي عاوزينه صحبه صالحه والصحبه الصالحه واضحه صحبه تقربني من ربنا وتبعدني عن الشيطان صحبه هنلعب ونهيئ ونجري ونتنطط ونسافر ونيجي ونروح في طاعه ربنا من غير ما نعمل معاصي من غير ما نعمل حاجه تغضب ربنا سبحانه وتعالى عن اقضي وقتنا من غير ما يكون في حاجه تؤذينا او اثام او سيئات ربنا يحاسبنا عليها ايه العيب في ان اولادنا يعملوا محادثات اه ده قالت بس فين في الاتجاه السليم الاصل في الامور الاباحه الكمبيوتر ده حلال بس استخدامه الغلط غلط استخدامه السليم سليم عشان كده اذا اردنا ان اولادنا ينسيب جهاز الكمبيوتر قدامهم يبقى لازم نكون محددين هم داخلين على ايه؟ بيشوفوا ايه؟ بيتعلموا من الكمبيوتر ايه؟ ايه الاضافة اللي اضافها الكمبيوتر؟ ومن هنا تيجي نقطة نعلمهم دورة الكمبيوتر في حاجات تعلم وورد ولا اكسل ولا ولا حتى اوفيس ولا باوربوينت ولا انترنت ولا غيره برامج برامج كتيره موجوده ودي هتلاقوها في كتير من الاماكن حتى في القرى حتى في النواحي فيها الكلام ده لان الموضوع اصبح منتشر انتشار كبير يبقى الجهاز الكمبيوتر ده يبقى فايده مش نقمه مش مجرد ان يبني قاعد يلعب عليه الله الواد ذكي قوي يا سلام بيتنطط وبيفتح وبيقفل ايه ده وبيفتح الايقونه دي وبيقفل القيقونه دي كويس بس وبعدين ايه الاستفاده السنه دي استفاد كذا السنه الجايه هيستفيد ايه الدوره الفلانيه خدها السنه دي طب الدوره الفلانيه هياخدها وهكذا عشان ننمي عند اولادنا القدرات المختلفه يبقى مساله الكمبيوتر نفسه ومساله ان احنا نتعامل مع الكمبيوتر دي مهمه جدا بشكل او باخر وبصوره او اخرى اتكلمنا كمان في مشروع الرياضه نلعب رياضه ولا ما نلعبش رياضه الاجازه ما كان نروح نلعب فيتنس يعني نشد قوام الاولاد يلعبوا تمارين رياضيه ده عشان الجسم يبقى سليم امتى هيلعبوا رياضه طالما النظام الكبير اللي عندنا اللي بقى يعني مستفحل الدراسه ثم الدراسه ثم الدراسه ثم الدراسه, الدراسة ونضيع في سبيل الدراسه كل حاجة اولاد بيبقوا متفوقين رياضيا ده لاش عشان الدراسة طب وبعدين ده الرياضة قرينة التفوق يا اخوان الرياضة بتنمي الزكاة بتنمي قدرة التأذر والبصري والحركي والجسدي ال ال ال ال الرياضة بتنمي قدرات التخزين الذهني الرياضه بتزود القدرات في التحمل الرياضه بتخلي في بعد اجتماعي بينه وبين بعض في الاولاد بينهم وبين بعض الرياضه بتزود التعاون بتزود روح الفريق الرياضه بتعلم ازاي يبقى في انتماء الرياضه بتعلم ازاي يبقى في ولاء كل دي معاني ازاي توصل لو ما وصلتش من خلال الرياضه يبقى كل المعاني دي معاني مهمه يبقى انا كمسؤول عن ابني في مساله الاجازه يبقى لازم انمي هذه الامور والامور دي متاحه ما يتحججش واحد بضعف قدراته الماديه وما يتحججش حد اصل المنطقه ما فيهاش ابتدي انت اصل ما فيش اصل ما عندناش طيب بص في اللي حواليكي كام واحده عاوزه ابنها يتدرب 5 15 ما فيش مانع ان ابو احد الاولاد دول يروح الى اقرب مركز ويشوف مدرب خلاص وتشاركوا كلكم في ثمن المدرب ده ويجي لكم مخصوص مره او مرتين في الاسبوع ليه لا صعبه ليه لا ما عندناش في دورات كمبيوتر في في النجع اللي احنا فيه ولا الكفر اللي احنا فيه ولا اللي كذا تعالوا نسال ام محمد ومحسين ومعبد الحميد وماما كذا عاوزه تعلمي ابنك حاجه في الكمبيوتر اه نجمع ونشوف حد من الناس اللي بتدي دوره وندعوها انها تيجي تدي دوره ليه لا ليه لا ليه بنصعبها على نفسنا ليه بنقول ما نقدرش ليه بنقول ما فيش اصل ما فيش فايدة ليه دايما بنقول ما فيش امكانيات ليه دايما بنتكلم بالطريقة اللي احنا بنتكلم بيها ما نتكلم كده وإحنا عارفين كويس اه ان احنا حبين لولادهم الخير احنا عبين لولادنا الخير بس ما تبقوش مكبلين بمشاكل أو بقدرات أو بغيرها تعالوا نتكلم كمان عن نقطة تانية آه آه فكرنا نقضي الأجازة دي خلاص او الأولاد في أجاز مشروع اعرف بلدك من اكتر الحاجات اللي بتزود الانتماء للبلد ان الاولاد يتعرفوا على معالم التاريخ والمناطق بتاعه البلد الناس كلها بتشد الرحال في الاجازه اما للساحل الشمالي مثلا في مصر مصر الساحل الشمالي لا اما طالع على بورسعيد لا اما طالع على المصايف اسمه ده في في دمياط لا اما معرفش راس البر لا اما معرفش فين ادي ادي كل الرحلات اللي بيقام بيها لكن هل حد فكر يعمل برنامج اسبوعي يا سيدي نص شهري برحله لمكان لمزار يزور فيه الاولاد المسجد الفلاني الاثر الفلاني المتحف الفلاني السنه دي رحنا الاسوان مثلا نروح بكره الاقصر نعدي على ما اعرفش ايه الحاجات دي كلها البرامج دي والمعرفه التاريخيه بتوسع مدارك الاولاد بتزود معرفتهم بالتاريخ بالانتماء للمكان لمعارف للامور عشان يبقى الولد يوم اما اتكلم على عمرو بن العاص ما ينفعش الا اما اخد ابني وبنتي وزوجتي واللي حواليا نروح جامع عمرو بن العاص ده الجامع اول جامع بني في مصر وبنا سيدنا عمرو بن العاص عارفين سيدنا عمرو بن العاص ده مين ده اللي فتح ال... ده اللي اشترك في في معارك ال... اسمه ده الشام في اليرموك وده اللي اشترك في فتح فلسطين وده اللي اشترك في فتح مصر وعمرو بن العاص ده احد الناس اللي اسلموا في السنه السابعه من الهجره وابتدي اتكلم اتكلم اتكلم اتكلم, أتكلم ادي معلومات اربط الاولاد بده يوم اروح المتحف الاسلامي واشوف العماره الاسلاميه اللي موجوده فيها والاثار الاسلاميه المختلفه اللي موجوده فيه واتكلم يوم ما روح مسجد اسمود احمد بن طولون وغيرا اتكلم في حقبة من حقبة التاريخ اللي موجودة مهم ليه ما نقومش بدا وليه ما تنظمش وزارة الشباب ده وليه ما يبقاش نظام دوري موجود عام ولو يا سيدي ما فيش وزارة شباب ويحنا ما عرفش ايه معلش احنا ممكن ناخد اولادنا كرخلة نطوف بيهم كل اسبوع او كل اسبوعين في مكان من الاماكن دي نتعرف فيها على الحاجات ترتبط الاسره كاسره ويبقى علاقتي باولادي مش بس مجرد اكل وشرب علاقه معرفيه يبقى فيها معارف ويبقى فيها كذا ويبقى فيها كذا ادي بند الرحلات من الرحلات اللي موجوده يعني مطلوب قوي الموضوع نيجي لنقطه مهمه جدا اثراها هي زياره الاقارب هتتم امتى لو ما تمتش زياره الاقارب في الوقت اللي فيه المدارس يبقى الوقت ده دلوقتي فيش مانع ان احنا نعملها فنقرب الناس من الناس اللي احنا ما بنسمعش صوتهم او ما بنشوفهمش هو احنا مشغولين في فتره الدراسه بشكل او باخر او هيشوف في امام ولا خلانه ولا غير ولا غيره وفي صله ارحام بشكل او باخر وبصوره او باخرى ليه لا ايه اللي يمنع ده ايه اللي يمنع من التواصل انا فكرتي ان انا اقدر اعمل في الاجازه اللي ما بقدرش اعمله في الايه في فتره الايه في فتره المذاكره ويكون مخطط واضح عند ابني ده ورتب ده في جدول انتوا متخيلين الكلام اللي انا بقوله ده لو اتوزع في جدول واتحط في يوم ولد او في اسبوع ولد الدنيا هتتني لي جدا ابني مش هيبقى فاضي تخيلوا يوم من الايام اللي انا بفترضها في الاولاد تخيلوا اما يبقى الولد بينام له 8 ساعات وبيتفرج على التلفزيون ساعتين في اليوم وعلى الكمبيوتر ساعه ادي 13 ساعه وبيلعب رياضة ساعتين ونص ثلاثة وبينزل يصلي في المسجد وبيرجع يرتف في البيت والنهار ده في زيارة للأقارب وبكرة في رحلة من الرحلات وبعده في حفظ القرآن وبعده في حاجة وهكذا عارفين معما الاجازة هتبقى عاملة ازاي؟ اجازة مفيدة اجازة فيها نظام فيها ترتيب اثناء ما بيكبر على 4 سنين بالشكل ده لما يبقى عنده 14 سنه عارف الاجازه بدات يبقى لازم استفيد يبقى لازم انظم يبقى لازم ارتب يبقى لازم يبقى فيها حاجه ايجابيه وهكذا انا ده اللي قصدي بيه قصدي ان احنا في التربيه مش بس اسكت يا ولد اسكتي يا بنت التربيه مش معناها ان احنا نضرب او نشد او نقارن التربيه مش معناها ان احنا نوفر بس اكل وشرب التربيه بمعناها العالي ان انا اوفر لابني جو يقدر يستفيد منه بشكل او باخر وبصوره او باخرى وتصبح الاجازه دي اجازه مختلفه عن كل الاجازات انا بقول الكلام ده وانا وانا بقولها لكم اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد ودي امانه في اعناقكم كل اللي بيسمع الكلام ده وما بينفذ تاكدوا ان انا واقع اللي بقوله في نظام حسناتي هيقف حجه يوم القيامه يوم ما ابنك يقف ابنك ده اللي غير منتمي للاسره وغير مسؤول والحياه عنده مش مرتبه والوقت ماليش قيمه وفي نفس الوقت مش ناجح في حياته هيجي يوم القيامه يقول لك انت سمعت الدكتور ياسر بيقول الكلام ده انت ما نفذتش ليه انت ضيعتني بالمنظر ده وبالشكل ده وبالمنظومه دي انت تحب ان ابنك يجي في يوم القيامه يقول لك كده انت تحب ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الكلام ده كان حج عليك لا حجه لك لا ما اظنش في حد فينا يحب يبقى كده وما اظنش حد فينا محبه لابنه ورعايه لابنه ورعاه لابنه يحب ان يبقى بالمنظومه دي وبالشكل ده عشان كده بقول لكم لو سمحتم احنا محتاجينكم والامه محتاجاكم محتاجاكم ليه محتاجاكم انكم ترفعوا شان الامه دي العالم كله عالم مرتب عالم منظم عالم كل حاجه بتتحسب في يوم من الايام كنت في المانيا سنه ولا سنتين سنة،, سنه 3 سنين اشاره اشاره فيها اربع شوارع في ميدان والاشاره بتتغير ومفيش عربيات ما كانش في عربيات ما كانش فيها ساعتها في الميدان ده عربيات وشفت طفل عنده 8 سنين لم اخطئ في سنه ومعه كلب شادو معاه واقف واقف ومفيش عربيه لا يمين ولا شمال ولا من قدام ولا من ورا في ميدان كبير ضخم مفهوش هو واقف وملتزم بالاشاره ولا يتحرك واحنا اللي احنا يعني الوفد اللي كان موجود من مجموعه من البلاد ذكر اساميها مشيم وخلاص اهي السلام حمره حمره بيضه بيضه صفرا صفرا خضره خضره والولد بيبص لنا بعجب صدقوا اتكففنا ورجعنا وقفنا جنبه لان هو متعلم النظام وان هو الصغر اللي علمه الوقفه في الاشاره هو اللي علمه ازاي يحترم الاشاره هو اللي علمه من غير عسكري يقف في الاشاره معنى معنى من المعاني لاولادنا لازم تتنمى داخل نفوس اولادنا عشان نقدر نعمل زيهم مهمه قوي نفسي اولادنا يبقوا بالشكل ده وبالمنظومه دي انا عارف ان اولادنا يعني خاوتينكم ومسببين لكم صداع وبتيجوا على اخر يوم تعبانين لكن في وسط ده كله لازم نعمل نظام عارف ان ابنك بيعيط طول النهار او ابنك الثاني معاني طول النهار او الثالث مش قادره تسيطري عليه لكن في النهايه لو ثبتت النظام ابنك هيطلع زي ما انت عاوز بالترتيب اللي انت عاوزاه بالصوره اللي انت عاوزاه بس اهم حاجه يبقى الخلطه اللي بتعمليها في الاجازه لذيذه وظريفه ويبقى ابنك حاسس ان الموضوع مش فرض عليه بقدر ما احنا لازم نقعد قعده وده المهم في كلامي بقى نقعد قعده كده ونرتب مع ابني هنعمل ايه في الصيف في جزء منه هو اللي هيختاره في جزء هيجبر عليه والجزء اللي هيجبر عليه لازم احطه قدامه مقابل مغري عشان ابني يعمله بسلامه نيه وبصدق مشاعر ويتعلم منها حاجات كتير عشان كده مطلوب قوي مني ان انا اقعد مع ابني واقعد مع اولادي واحدد ايه اللي هنعمله في الصيف ده لان الصيف ده عايبقى مختلف ومطلوب ان احنا نخلص وفيه ادوات ضغط كتيرة جدا على الاولاد احنا ممكن نحط الخروج ضغط اللعب مع زميلهم ضغط التفريج على التلفزيون ضغط الكمبيوتر ضغط الكارتون ضغط المصروف ضغط الاكل والشرب ضغط الملابس ضغط التصفيف ضغط كل دي ضغوط ممكن تتحط على ايدنا عشان يعمل اللي انا عاوزه بس بزكاء من غير ما يفهمه انكم بتضغطوا عليه اللي حيعمل كذا هو اللي هياخد كذا واللي مش هيعمل كذا للاسف هو مش عاوز كذا وهكذا عشان كده هتنقل للنقطه اللي بعديها النقطه اللي بعديها المعسكرات الصيفيه دي فكره من الافكار انا شايف انها جميله جدا الفكره دي كان بقى لها سنين طويله انا بقوم بتنفيذه وجدت ان العائد لها حق جيدا وخصوصا لو كان الاب والام اللي بيجيبوا ابنهم عاوزين ابنهم يعيش جو مختلف عن الاجواء اللي بيعيشها داخل البيت تخيلوا معسكر كده اولادكم بيتاخدوا منكم لمدة اسبوعين او اسبوع وقت المعسكر ده ما فيهوش لا تلفزيون ولا كمبيوتر ولا بلاي ستيشن ولا جيمز ولا اي اداه الكترونيه موجوده حتى الموبايلات مش موجوده الاولاد بيصحوا من صلاه الفجر بيصلوا الفجر بعد صلاه الفجر في مقراء صغيره انتم تصص ساعه يقولوا اذكار الصباح يلعبوا تمارين رياضيه يرجعوا ينزلوا في حمام السباحه او ياخدوا دش ويشربوا اللبن بتاعهم يفطروا يعملوا شويه فيه محاضره كده للتنميه البشريه لاداره الذات لتنميه القدرات لاستعاب الوقت شويه بعد كده نشاط زي نشاط الجواله يصلوا الظهر يريحوا شويه يصحوا يتغدوا يلعبوا حاجه رياضيه ايا كان دوري رياضي ايا كان ما بين المغرب والعشاء مع الصلوات اللي موجوده مع مع مع درس ديني خفيف مع توجيه ديني خفيف مع مقراءه صغيره ممكن تتعمل مع ثمر في النهايه بالليل مع عشا ويناموا الساعه 10 بالليل الدنيا تتنظم تخيل اولادكم بقى اللي هم ما بيعجبهمش العجب اللي جايين متازيين اللي هم عاوزين ياكلوا على مزاجهم وبقى هو ده مش عاجبكم وقاعدين قدام التلفزيون طول النهار ومضيعين وقتهم على الكمبيوتر تخيل بعد 10 ايام او 15 يوم التغيير اللي هيحصل في عقول اولادكم قد ايه عشان كده بنادي ان اي جمعيه من الجمعيات او اداره من الادارات او وزارات الشباب او وزاره الشؤون الاجتماعيه او اي منتدى من المنتديات او جمعيه من الجمعيات او اي افراد بيجدوا عندهم من المقدره انهم يقوموا بالمعسكرات الصيفيه ليه لا حضورهم في في الصحراء حضورهم في في مدف في, في مدينه من المدن حضورهم في اي قريه موجوده من القرى حضورهم في اي مزرعه من المزارع اعملوا ده ابتداوا غيروا في التفكير معسكر الصيف ده من من حاجات المؤثره يعني من الحاجات اللي بتخلي الطفل يعتمد على نفسه يتحمل مسؤوليه يعرف اهميه البيت قيمه الاب وتعبه قيمه الام وتعبها قيمه الاكل اللي بياكله قيمه الراحه اللي عايش فيها بيحس انه ممكن يعيش حياته من غير الكمبيوتر والتلفزيون والكلام ده ليه ما يفهمش المعسكرات الصيفيه تبقى واسعه كل النوادي كل نوادي موجوده ليه ما تعملش الكشافة والجوالة ليه الان بيعمل معسكرات وناجحة جدا وتأثيرها قوي والمعلومات اللي بيوصلوها للأولاد عن طريق الأشياء العملية اللي بيعملوها في منتهى الروعة والأوياب بيبقوا في منتهى السعادة والتجربة نجحة بكل المقاييس حتى ولو كان فيها سلبيات فكرة المعسكر الصيفي ليه ما نتبناش بلس معسكر الصيفي خارج القرية في مركز شباب في القرية اعمل معسكر الصيفي داخل مركز الشباب في ساحه شباب اعمل معسكر صيفي داخل ساحه الشباب والاولاد يقعدوا فيها ما يتحركوش ويبقى مكان محدد بالنسبه لده ليه ما يتعملش حاجه زي كده ليه ما نتبناش مشاريع زي كده المدارس ليه ما تعملش معسكرات صيفيه داخل المدرسه مش نشاط صي... صيفي معسكرات صيفيه يبات الاولاد فيها طبعا كان بيباتوا في الغرف او يباتوا في الخيام ولا تتصور التخييم وجماله وتاثيره على الاولاد ونفسيه الاولاد ويتعمل كم مغامرات موجوده يعني كان في مجموعه من الكشافه معايا في في الصيف اللي فات حاجه في منتهى الروعه عمل الاولاد كم مجهود عالي جدا في مساله التخييم ومساله البيات ذره المعسكر الصغير وبيخيموا ويبتدوا يعملوا نار وازاي يولع النار وازاي نطبخ الطعام وازاي ناكل من الاكل ده حاجه تفرح يعني يعني احنا عاوزين يعني نستفيد من الاجازه ايام استفاده نريحكم شويه وناخد الصلة صلاه وفي صلاه اتفضل السلام عليكم الو اي اتفضلي فن. يا فندم ممكن الدكتور ياسر تعال هو يا فندم اتفضلي السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام اتفضلي يا فندم انا علي ابن عنده 8 سنين ثانيه ابتدائي يعني ايي اتفضلي ما ما, ما بيلاحظهم خالص خالص عبد الله بره دي ساعه يلف في الشارع الاكل اللي مش عاجبه عاوز كل حاجه كل اي حاجه انا عاوز ايه كل حاجه اسرهاله بس حضرتك لما بات معاك كانت التلفزيون دايما بتتكلم وتقول يعني الام والاب ااا بابا امتى؟ ب يتاخر سنتين ونص يدي هنا شهرين وخلاص على كده من اول جوازي ايوه رغم ان انا بشتري له كل حاجه واديله كل حاجه برده ايه بيقول لي انت ما بتحبنيش هو <تصفيق> بيقول لك ليه كده انت <تصفيق> بتحب فيها بنت تحتيه 3 سنين وفي ولد سنه اه هو انت بتحبهم اكتر رغم انه كل حاجه مستربه يعني كمبيوتر وايها لعبه لما تنجح اروح اكرر له اي حاجه انت مستغربه انه بيقول لك انت ما بتحبنيش مم؟ مستغربه ايوه أ... ما مش هو بيقول لك ما بتحبنيش انت بتتضايقي بس هو ما بردش عليك لا بس بتتضايقي من جوه اكيد ايوه وبتحسي الواد ده ما ايه يعني في ايه وبتسالي نفسك الولد فيه ايه؟ ايوه طبعا طب ما هو لازم يقول لك ما بتحبنيش عشان ياكل تاني وياكل اكتر وياخد اكتر انت بتستغرباه؟ طبعا ده استغرب. طبيعي جدا اما اكون بوفر لابني كل حاجه كل حاجه كل حاجه واعمل اللي انا عاوزه ابن بيعمل اللي هو عاوزه بينزل زي ما انت قلتي كل حاجه مجابه بالنسبه له فطبيعي الدلع زايد بس انا لما ما بشتريلوش اي حاجه و وسدد عليا ان انا ما هشتريلوش الحاجه ده ماشي لما انا ما اشتريلوش الحاجه اللي هو عايزها ايوه فيقول لا لو كان بابا جه قاعد معانا ف هجيبها ليا قفلت تعوضيها يعني <تصفيق> ما ينفعش ما يقول ده بيلعب باعصابي <تصفيق> يعني ابنك ذكي ابنك ذكي ما شاء الله <تصفيق> ان شاء الله في النت بس اكواد كويس زكي يعني بيقول لك زكي يعني حاضر هرد على حضرتك انا انا فهمت اللي عاوز احتمالكم فهمت اللي انا يعني اللي انت عاوزاه ان شاء الله حاضر هنرد على حضرتك ان شاء الله طيب بقى في اتصال اخر السلام عليكم ها ماشي السلام عليكم, عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور الحمد لله لو سمحت يا دكتور انا بنتي عندها سنه و10 شهور ايوه وبعدين هي يعني عصبيه قوي ومش عارفه اتعامل معاها ازاي وكمان احيانا بت... لما بتكون بتلعب مثلا في كتاب ولا حاجه ممكن تقطع ورقه تحطها في مناخيرها فمش عارفه اعمل ايه اوقات لما بشوفها بتعمل كده بقوم بضربها على ايديها وبعدين لما بضربها مش عارفه بقى اذا كان ده غلط ولا ايه بس هي عارفه ان ده غلط لو انت خايفه من لما... الورق في ايه ايه خايفه من الورق في ايه بتحطها في مناخيرها اه خايفه من ده الموضوع ده يعني لو معاها ورق مناديل ورق هتحطها في مناخيرها ايه بتحطهم في مناخيرها يعني بالظبط آه. اه يعني في بعض الاوقات مثلا اعمل نفس منها مش واخده بالي منها فتيجي تحطها مثلا ابو الصلعه عسل ده غلط لان انا ضربتها قبل كده وعارفه ان ده غلط فانا قاعده بخاف من حكايه ان هي مثلا ممكن تحط ورق او كده فانا مش عارفه كل المشركه مثلا بتعمل كده لو ضربتها كتر الضرب ده غلط ولا ايه بالظبط يعني المشكله ان هي عارفه ان ده غلط طب من وجه نظرك سنة وعشر تشهر تتضرب يعني يعني مش بقدري شوية لا اوقات الوحدة انا بتمارفز اوقات اهم درباها بقى يعني لما زرقيها كده يعني سنة وعشر تشهر برضو لسه صغيرة سنة وعشر تشهر لسه هي اول ولادك اه أو بالزبط اولهم اه اه عشان اول اطفال يعني حريك لسه اه طب انا عوز اعرف بقى اتعامل معها ازاي عشان ما تعنيتش كده يعني ايه تركيب ما هو اهم حالة ما بتبقاش ع ايو ايو طيب خاطر ايه؟ حضر. ممكن مش يا دكتور يعني اتعرفني اتعامل معها ازاي علشان اقدر عليها بعد كده يعني انا اسمع عن الاطفال اللي بيبقوا عناديين وبيعنادهم وكده يعني اه يعني عاوزة بعض ايه أبقى... ولو فيه حتى كتاب مثلا واحد ممكن يشتريه ايه ازيد خبرة يعني حاضر من عليك حاضر بني سعيدك ان شاهدك ان شاء الله اتصال لاخر سلام عليكم ام ايه تفضلوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام اتفضلي يا فندم جزاك الله كل خير يا دكتور ياسر الله يكرمك يا وهيجازيك اكتر ان شاء الله لو كده بتاخد عيالنا تربوهم وترجعوهم لنا تاني عشان تنكمس منكم انقاذ لا والله ده انتوا تقدروا انا والله عزيز انا مش, مش بهزر لان كل اللي حضرتك بتقوله ده نظري حلو قوي قوي عامل تطبيق مش عايزه اقول لك اروح حضرتك الخطاطيف اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليها يعني اللي بتخطف الواحد كده من على الصراط هو احنا بالظبط ولا يجب بالله احنا لما بنحاول نربي عيالنا زي ما حضرتك بتقول يعني على القيم والمبادئ والدين بتلاقي حضرتك اطراف خارجيه بتدخل وبتشد مننا عيالنا من اولهم اخواتهم يعني هاي. انا عندي بنت سنه 7 سنين في اولى ابتدائي طيب اختي الكبيره في الجامعه واخو وصغير في ثالثه اعدادي اه بس عايز اقول لحضرتك يعني ما بيدونيش فرصه استمتع بتربيه ابني اللي هو 7 سنين اللي هو 7 سنين على طول متدخلين في شؤوني متدخلين في تربيته وعلى طول معترضين على الاسلوب التربيه وعلى طول يعني بيحسسوني ان انا عايزه اعمل قيم ومثله عليا وبدؤوا للفضيله في زمن ما فيهوش الفضيله وانت بتعلمي ابنك السلبيه وانت يعني بقيت يعني محطوطه في وجهه هجومي ده من ناحيه الاخوات من ناحيه الارض مش عايزه اقول لحضرتك يعني انا ادنع من من حاجه ابص الاقي الحاجه الثانيه تا... يعني يعني تتنفذ من ناحيه ثانيه مثلا الكمبيوتر كامل البيت كله بيتخانق على جهاز كمبيوتر عشان يحل المشكله نزل جاب جهاز ثاني طب هو ده اللي كان ورطني الارقام بالذات ان انا لما كنت بحاول اني احرم طب ما فيش كمبيوتر دلوقتي همنع بقى مين ولا مين طبعا. الاولاني ولا الثاني فانا بقول لك حضرتك احنا تمام فيلم... يعني اب وام محتاجين ان هم يتربوا عشان يعرفوا يربوا عيالهم ومحتاجين ان حد يخطف عيالنا من مصيمه كده عشان يعني يعرفوهم ان انتم يعني المفروض تتربوا على قيم ومبادئ ومفاهيم كويسه وفي نفس الوقت ترجعوا تطبقوا المفاهيم والمبادئ دي وتلزموا اللي هو مش ملتزمين بيها بان هم ينفذوها فده ده اللي عندي الله يعني شكرا انا كنت حاسه بالتافل في الاول لان لا انا كنت بشتغل آه. فانا كنت بقول انا مقصر عشان انا برجع من شغلي مجهده وتعبانه فاخدت اجازه لرعايه طفلي الوقتي لما باجي اعمل اي حاجه يقول امال انت قاعده في الدب تعملي ايه امال دي دعاتي ما انت بتعملي يعني عارفه تحكي حاجات ما فيش حتى تقييم تقديم في حضرتك بتعمل يعني تقديم اللي, تقديم اللي اللي, اللي بيقبل تقدير للي بيقبل اه فانا انا اولا بسمح لحضرتك من التليفون انا هقفل هقفل من التليفون امال امال اتفضلي اتفضلي جزاك الله كل خير وياكم ان شاء الله هنتكلم ان شاء الله ربنا يسعدك يسلك الحال في اتصال رب رب اخر ماشي اتفضلي اتفضل السلام عليكم اتفضلي فن يا فندم الو السلام عليكم وعليكم السلام فركت اتفضلي يا دكتوره ياسمين ربنا يجازيك خير يا رب على البرنامج دوت دكتوره ياسمين انا عندي بنوتين واحده اربع سنين الثانيه ثلاث سنين وثلاث شهور آه يعني مش قادره اقول لحضرتك الصغيره تاعته لي قد ايه يعني انا بسمع ام عبد الرحمن دلوقتي اللي كانت من القاهره بتقول لحضرتك يا ريت تاخدوا الاطفال لا يا ريت تاخدوا الامهات تاخدونا احنا تعلمونا اكتر ازاي ان احنا نتعامل معاهم يعني عندي بنوتي الصغيره دي مش قادره اقول لحضرتك كميه العند والدماغ الناشفه وكميه التصرفات الغلط اللي بتعملها ويعني لدرجه ان هي بتخليني انا اخرج عن شعوري لما دلوقتي انا بحاول ان انا اضربها بلاقيها هي بترد لي الضربه اضربها ثاني تضربني ثاني يعني مثلا اطش على ايديها غلط اي لا تضربني لدرجه ان انا دلوقتي مثلا ايه تعمل اي غلط ممكن حبسها في اوضه مثلا يعني اما ما بطولش الحادثه 10 دقايق ربع ساعه أه تفضل تعيط وانا اقعد لها يا ماما مش هعمل كده ثاني طب وانا غلطت خلاص طب سامحيني طب بوسيني بقى طب تعالي سامحيني وبحاول ان انا يعني مش يعني انا مش مدللاهم بس بحاول اه ان انا انبلهم طلباتهم ان ان هم عايزين ايه اه عجبوه لهم بس برده في حدود لكن كميه العند اللي فيهم يعني مش قادره اقول لك اربع سنين وثلاث سنين لدرجه ان اتعبوا لي اعصابي اه انا بطبيعه عصبيه بس ما خدتش عصبيه بدرجه ان انا وصلوني العصبيه دلوقتي ان ممكن ازهق كتير اصرخ كتير ازهق فيهم كتير هم بقى في التعامل مع بعض دلوقتي لما يجوا يتعصبوا او اختها تعمل لها حاجه تضايقها يعملوا نفس الحركه يزعقوا يصرخوا ايه يا بنتي غلط يا بنتي ايه كده انا بدات احاول يعني من بعد برامج صديقتك بتاعت تهدئ من نفسي وبدات ان انا احاول اتحكم في نفسي بس هما يعني مش عارفه اسيطر على كميه العصبيه والدماغ النشطه اللي في دماغي هما الاصوات اللي حواليكي نعم اصوات اللي هي اللي حواليكي دي مش كده ايوه ايوه الاصوات اللي حواليكي طب انا حابه احريك سؤال هسال حضرتك سؤال حضرتك قلتي انك انت ما سمعتي برامج او سمعتي توجيهات حاريك قدرت انك انت تسيطري على نفسك شوية صح؟ ايوه اه دي مهم جدا لانه يبقى احنا عندنا قدرة على ان احنا ممكن نقدر لو احنا جينا على نفسنا وغيرنا شوية التفكير ممكن نسيطر شوية على عصابنا اه احس انت اولادك طالعين اه واضح انهم اه يعني ايه بيحبوك حبتين فبيلفتوا انتباهك بزيادة انا اللي تلعتهم شوية دكتور لان انا هجيبوهم بعد 6 اثنين جواز بقى سيادة بص, بص حاريك حريك قلت.. الـ قلت.. قلت.. هعرف حريك لو عملت عكس على كيس اللي انت كنت بتعمليه في الاول اه هيتصل حالي اه طب بالنسبة حاضر للعقاب. حاضر. للعقاب يعني بالنسبة للعقاب يعني انا لما بحرسهم ماما بتقولي غلص اه دي حاجة فعلا في نفسيتهم جيه تتأثر عليهم في نفسيتهم حاضر اقولك على المنزل حاضر حاضر حاضر حاضر اسمعينا اتحضر اهي السلام عليكم معنا ولا؟ قائم؟ ايوه اتفضلي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله ازيك يا دكتور؟ تمام الحمد لله. اا والله كنت عايزه اسال حضرتك اا انا كنت عايزه اروح معهد علوم شرعيه. وبعدين زوجي قال لي لا انت تروحي احسن تتخصصي في في تربيه الاطفال تاخدي دورات تدرسي عشان انت عندك اولاد ودي اهم حاجه في حياتك. امم انا مش عارفه بصراحه اي اماكن ممكن اروحها ان انا اتعلم فيها تربيه حضرتك في خريجه خريجه جامعيه اه جامعيه اه من القاهره ولا من <تصفيق> من القاهره طيب كويس انا حاضر بصي حضرتك عارفه معهد عارفه جامعه القاهره اه جامعه القاهره في معهد الدراسات التربويه اه ده معهد منوط هو هو ان كان معهد الا انه هو فعلا هو كليه متكامله بتدرس العلوم التربويه ال المختلفه اللي هي ممكن حضرتك تخشيها المعهد ده بيخشوا اي حد خريج اي جامعه ايا كانت يروح معهد الدراسات التربويه بجامعه القاهره معهد من من المعاهد اللي هي جيده جدا فيها علوم كثيره تربويه جدا ممكن نستفيد جدا في دراسه اولادنا في التربيه طيب طب طب هاخد الاتصال ده قبل ما ارد لان هو خلوكم معايا بس في موضوع تخش معهد علوم شرعيه ولا تتعلم تربيه لان الموضوع ده مهم قوي معانا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته اتفضل يا فندم اه يا دكتور ياسر انا عندي بنتي عندها اربع سنين اه بتروح ثلاث ايام قنبول تروح يومين تفصف كراينكل وبتروح يوم تتعلم اللي هو اليو سي ام اس قال يمين كل الحواليه بيقول لي ده كتير جدا عليها لانها حرام كده بالذات ان هي داخله كذاوان اربع سنين الى شهرين اه انا عايز اعرف هل انا كده بظلمها فعلا اني بدخل عليها ولا هو ده الصح هي عندها كام سنه اه عندها تقريبا 4 سنين ونص ونص اه هي خلصت كذاوان داخله كذاوان ان شاء الله طيب في وقت تلعب فيه البنوطه بنفسها آه. بحريه اه اه لان هو الجنباص ده ساعه ثلاث ساعات الضهر ساعه اليوم وعلى مصنع نبي القرآن ساعتين مواري تنسي أسبوع اليو سيميس ترهم مواري تنسي أسبوع لا لا يوجد مشكلة حريكة البنوتة حريك تشد عليها في أداءها في الجنباز أو في الحفظة أو في الكلام دي ولا تساعدها بهدوء لا بخفاضها إن مواري معها بخفاضها يعني, يعني لا. بتضغطي عليها في الحجاب دي ولا تساعدها الامور بهدوء و براحة لا بهدوء جدا دي المميزات اللي حدد المجالات ديت يعني يعني مفيش صوت بيعلى عشان تحفظ قران ولا في عشان تحل اليوسيمات مفيش تقريس عشان الجنباد لا لا اطلاقا اطلاقا يا دكتور لا لا مفيش مشكله خالص طب بصي يا حضرتك يا دكتور ادخلها كي جي 2 على طول ولا اعيدها في جوان لا لا لا لا هقول لحضرتك حضرتك كان في اي مشاكل دراسيه اصلا لان لا هي ماشيه كويس جدا بس اللي انا خدت حضرتك هي داخله بدري شهرين يعني انا مركزتك هرد على حضرتك حاضر طيب حاضر هرد على حضرتك حاضر معلش احنا اكيد هنوقف الاتصالات لانه قدامنا اقل من 10 دقائق على انتهاء الحلقه بتاعتنا فبالتالي هنرد حن... بس على الاسئله سريعا في كبسولات صغيره اولا بالنسبه للاخت اللي حبت تتعلم في معهد دراسات اسلاميه جوزها انبهها وقال لها طب ما تتعلمي احسن تربية فعلا انا بحي الراجل يعني يا ربنا يكرمه زوجك اه هو اصاب اما قال كده ليه لان انا ممكن اتعلم الحاجات دي كلها في اي وقت احنا الفضائيات دلوقتي بتتكلم بشكل او بلكن احنا محتاجين مربيين ومربيات على مستوى عالي كتير منا ما بيفهمش الدمج ما بين العلوم الشرعية والتنفيذ العملي وهنا تكمن المشكله الكبيره عشان كده احنا مش متفوقين بالرغم ان احنا عندنا كم علوم شرعيه واداب اسلاميه كثيره الا ان احنا قاصرين في عمليه التنفيذ فاما اصاب وقال لك روحي اتعلمي تربيه عنده حق وقلت لك مع الدراسات التربويه جامعه القاهره من من اماكن اللي هي ممتعه فعلا لاي ام حابه تفهم نفسية اولادها سلوكيتهم نموهم نطجهم النفسي نطجهم الحسي الحركي وبتستوعدي كده وبتبقي عندك عملاقة كما يقال في فهم تفاصيل سلوك الابن والبنت وبالتالي انا بقو نادي وبقو ناشد يا رب فعلا اما نيجي ندرس علوم في التربية مفيد جدا واحنا محتاجينه النهاردة عشان كده بقولكم ان احنا ممكن نتعلم علوم شرعية لكن ممكن نتعلم فعلا في معهد التربيه لا محتاجين ان احنا نتوجه ونتعلم ودي حاجه كويسه وجزاك الله خيرا جزك فعلا وبنادي ان الاخوات اللي عندهم وقت كافي وخديجي جامعات وحابين انهم يكملوا في دراسات يا ريت تتعلموا تربيه في معهد دراسات تربويه الموجوده الاخت اللي لسه متصله حاليا انا احييك ربنا يكرمك بجزيكي خيرا ماليه وقت بنتك بثلاث انواع من النشاط رياضي بدني يعني روحاني مع تنميه قدرات الطفل في الحفظ واللغه العربيه ادي حفظ القران واليوسي ماس عشان تزود التركيز بتاع الطفل في بعض الاوقات مفيش مشكله ما دمت بتقومي بكل هذا النشاط من غير ما تجعي او تعلي صوتك او تشدي شعرك او تقرصي او تضربي مفيش مشكله خالص ما دمت دخلتي البنت وما كانش في مشكله في كي جي 1 يعني اولى حضانه او حضانه اللي هي كي جي 1 ما كانش فيه مشكله ممكن ندخل لكي جي 2 ما فيش مشكله لكن لو في صعوبه في التركيز عند البنت لا ممكن ناجل الموضوع خلاص لكن ما دام ما فيش مشكله في التركيز كملي عادي كي جي 2 ما فيش مشكله ولا غضاضه ولا يوجد اي مشكله ايا كانت المشكله اللي موجوده الام الاولانيه اللي اتسالك اللي عند طفله عندها 8 سنين وبيقول لها انا ب... انت بتكرهيني بتزعلنا مني متضايقه مني وبتديله كل حاجه وبيعمل اللي هو عاوز نظام حلمتيش ما ينفعش النظام ده حطي نظام الخروج بحساب الحاجه اللي بتجيبيها لابنك بحساب ان شاء الله يقول لك انا بكرهك ان شاء الله يكون يقول لك اللي يقوله الابن ده بيقول الكلمه دي عشان يستنزف فيكي حاجات هتقولي لي اصل ابوه بعيد اصل هو مسافر سنتين او مسافر سنتين ونص او 3 اصله محروم من ابوه السنه بيعوضه انسى الكلام ده خالص خلاص وبالتالي ربنا جاي يعني شاء ان ابوه يبقى عايش وعلى على على حياته وبيجيب له وبيتعب وبيعمل مش معنى كده بوظ الابن بمفهوم ان الاب غايب سنه ولا سنتين ولا 3 امال الناس اللي بتفقد اب أو يعني اولاد امورهم من الاباء والامهات يعني بيبوظهم يبقى كل حاجه مقننه وتربيه كانه ابوه موجود مش ابوه غايب عنه الاخت اللي كانت بتتكلم على عاده وضع القطن في مراخيرها دي عاده زي بقيه العادات فماني انا طالب منك انك انت مش تهمليها لا انا طالب منك انك تشغلي وقتها تشغلي انتباهها تاخدي انتباهها لحاجه انت شايفاها بتحط البتاع تعالي ماعرفش ايه نبص على ايه نتفرج على ايه تعالي معايا المطبخ نعمل ايه تروحي شيلاها من غير ما تحسسيها انك بتشدي الورقه من مراخيرها او تشدي الورقه من ايديها او الكلام ده لانك انت عمليه الضرب سنه و10 اشهر يعني انا شايفه انها سنه و10 اشهر بقى يعني بدري قوي ان احنا نضرب وبيني وبينك احنا لما بنضرب بنضرب عشان قلالات الحيله لان احنا مش لاقيين وسيله لمنع البنت غير كخ الضرب فده لاش خلينا بعيد عن الضربة احسن ونتعامل برفق وخصصا انها بنوتة والبنوتة ما بتتضربش عمتا الا اذا ارتكبت خطأ فادح الفت ولد ولا حاجة شربت لها سجارة شافت موقع وحش بس ده امتا ما يبقى عمدها 13-14 سنة دي حاجات ممكن يتضرب عليها الاطفال لكن مسألة وضع حاجة معينة او عادة معينة ما ينفعش الكلام اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي ده ام عبد الرحمن مداخلتك ربنا يكرمك جزاك الله خيرا فعلا التدخل في التربيه سلبي ان الاب بيقول حاجه الام تقول حاجه ده شيء في غايه السلبيه مساله ان الاولاد بي يعني بيتخانقوا على كمبيوتر انظم وقت الكمبيوتر يبقى ده لي ساعتين وده لي ساعتين وده لي ساعتين ونظام وجدولا واللي مش هيلتزم بكده يتحرم من الكمبيوتر زي ما ام عبد الرحمن كانت بتعمل لكن اجيب لهم جهاز كمبيوتر كمان يعني معنى كده مفيش اي وسائل للضغط على الاولاد يبقى العمليه مباحه يبقى حليت مشكله بمشكله ما ينفعش الكلام ده والمساله محتاجه منا نوع من انواع التعديل ام هاجر قلت لها الحل على طول هي دلعت في اول لان الولاد الولاد ايه الاولاد غاليين الاولاد ايه غاليين الاولاد فعلا غاليين جه بعد 6 سنين جه من اول سنه جه مع اول يوم جواز غاليين وفعلا احنا غلوهم مش معنى ان احنا ندلع او نفرط لا إفراط ولا تفريط أمة وسطية رزق ربنا سبحانه وتعالى ساقه إلينا لازم نكون على مستوى المسؤولية بتاع إن ربنا ادانا هذه النعمة أنا بجد ببقى مبسوط جدا لما بيوقع فيه تواصل ومبسوط وببقى أسعد لما حد يقول أنا سمعت حلقة أو تعليق واستفدت منه مش بس عشان الاجر والثواب بيجي لي ويبقى مكتوب في ميزان حسنات دل إن ده لان ده تغيير في وجه ومستقبل اولادنا واعمار اولادنا وبالتالي مطلوب مني قوي ان انا ان انا اكون من من يستمعون القول فيتبعون احسنا ويهمني حاجه مهمه جدا لمستها في المكالمات خط كده واحد في الست مكالمات اللي انا استقبلتهم النهارده ان قد ايه الناس عندها حس ورغبه حقيقيه في التغيير وقد ايه الناس بتحب اولادها وقد ايه اولادنا غاليين علينا ولازم يكون الاغلى من ده كله امتنا يوم ما كلمتكم على الاجازه والحلقه دي كانت اخر حلقه لينا في الاجازه ما قلتش كل اللي عندي بس 3 حلقات تكفي ان احنا نلفت انتباه الناس لاهميه الاجازه وان احنا لازم ننظم ونرتب المساله الام اللي كلمتني انها بتتكلم في انها بتحفظ وتلعب جمباز وتودي يوسي ماس ربنا يجازيكي خير لان احنا عاوزين اولادنا يبقى وقتهم مشغول بالطريقه دي في امهات كثيره جدا اما بنتكلم على الكرتون امال نعمل ايه مع اولادنا في الوقت الفاضي ده قصور فينا نعمل ايه لو ما عادنا همش قدام التلفزيون نعمل ايه لو ما عادوش قدام الكمبيوتر نعمل ايه لو ما لعبوش رياضة نعمل نشاطات كتيرة جدا نبتكرها في ذهننا وفي عقلنا عشان نقدر نستفيد قلت لكم في بداية الحلقة وانا بختم حلقتي وبقول الحكمة ضلت المؤمن انا وجدها هو احق به والحكمة معناها المعرفة اتعلمنا ان احنا ننظم وقتنا في الاجازة وفي نفس الوقت نحدد هدف ورتبنا ان احنا نحدد عدد ساعات التلفزيون ونساعدنا اولادنا في ترتيب البيت ونحدد المصروف باداء عملي للاولاد ونربط اداء الاولاد بالمصروف ونشغل اولادنا في الصيف لو ينفع ومشاريع عامه زي محو الاميه او التشجير او غيرها اتكلمنا على حفظ قران اتكلمنا على الصلاه على وقتها وربطهم بالمسجد اتكلمنا على الرحلات اتكلمنا على الكمبيوتر وفوايده اتكلمنا كمان على وقت لللعب مخصص للاولاد زياره الاقارب اتكلمنا فيها اتكلمنا في القعده الاسريه اللي لازم تتم كل اسبوع اب وامه ابن اي مكان يقعدوا يتكلموا في موضوع يتكلموا في قضيه في تحليل موقف في ختم قران في حديث نبوي في قصه من قصص الصحابه قصه في قصه الانبياء حاجه تفرح كده وكلمنا في الاخر على الرياضه لو تفتكروا واتكلمنا على مواضيع شتى كتيره في وسط الحلقه هسيب الثلاث حلقات في الاسبوع ده والاسبوع اللي قبله واللي قبله امانه في عنق كل اب وام ومربي ومدير مدرسه او مدير مركز شباب او غيره الناس المسؤولين في امانه في عنقهم الثلاث حلقات دول ان ما يمرش الشهور اللي جايه الا ما يكون فيه في تغيير في فكر الناس وسلوكهم وطبيعه الاستفاده من الحلقات دي في الصيف ده الذي امل من رب العالمين ان تكون هذه الشهور في ميزان حسناتنا جميعا وليس في ميزان سيئاتنا وان نستفيد من الوقت بما يفيد حتى لا يستفيد اولادنا بما لا يفيد الله اسال ان يجمعنا مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كما اجتمعنا الان متحلقين حول الشاشه في الحاضر استودع الله دينكم واماناتكم واخواتي اعمالكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اود القرانه